معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرزقين وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لا يكملون ولو مَا كشفنا ما غَرِلَّ لَجُّوا لَجُّوا فِي طُيَالِيهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا انْذَاعَ عَذَابٌ شَدِيدٌ إذا هم